111. إذا السماء انفطرت 112. وإذا الكواكب انتثرت 113. وإذا البحار فجرت 114. وإذا القبور بعثرت 115. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها 113. وإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين 117. وإن عليكم لحافظين 111. كراما كاتبين 112. يعلمون ما تفعلون 113. إن الأبرار لفي نعيم 114. وإن الفجار لفي جحيم 115. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغار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 111. ويل للمطففين 112. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 113. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 114. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ